بسم الله الرحمن الرحيم طهى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَآَ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ, لعلي آتيكم مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَىٰ فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِيَ يَا مُوسَى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 إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي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 واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى إذهب إلى فرعون إنه طوى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وَأَحْنُ الْعُقَدَ تَمّ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَجْعَلِّي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا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 تابوت فقض فيه في اليم فاليلقه اليوم بالساحل يأخذه عدولا وعدولا وألقيت عليك محبة مني من تصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدل على من يكفله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 وَاصْنَعْ عِنْدِي كُلَّ نَفْسٍ يَذْهَبُ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى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 فأتياه فقولا إنا رَسُولَا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى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 فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كنوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأننها منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى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 فَتَمَّ اللَّهُ فِي الْعَيْنِ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُمُ شَاوِئَ لَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُصْحِيَتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَنسَرُ النَّجْوَى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد نفلح اليوم من استعلى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 فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها ونبوة قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا قطع عن أيديكم ورجلكم من خلاف ولا صلباكم في جذوع النخل، ولا تعلمون أين أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تقام إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا برب بنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا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 وَأَظَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَمَا عَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك فقدفناها فكذلك ألقى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 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري قال يبل أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي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 كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قد سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْلًا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 وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فلسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدول لك ولزوجك فلا يخرجانكما فلا يخرجانكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرا وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحا. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما مطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يظل ولا يشقى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 وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة يشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لا آيات لأولنها، ولو ل كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل صما، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وَمِنْ آنَا إِلَّا يَلِيْفَ سَبْحَ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ ترضى وَلَا تَمُدَّنَ عَيْلَكَ إِلَى مَا مَتَعْنَى بِهِ أَزْوَاجٌ مِنْهُمْ زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ فرزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فقالوا لولا يأتينا بآية من ربه